إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما تتبيرا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 وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا من كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ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 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبُّ يَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا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 أفأمنتم أي يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكلا أم أمنتم أي يعدهم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة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 وَلِدْعُ اللَّهِ وَدْعُ الرَّحْمَنِ أَيَّمَا تَدْعُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُقَافِتْ بِهَا وَبَتَرِبَيْنَ ذلك سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخَذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الْذُلِّ وَكَبِّرْهُ تكبيرا